آله وصحبه أما بعده فهذه قراءتهم في الكتاب العمد في الفقه الإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وإساري السامعين وفي الدرس التاسع والسبعين في باب باب الهدي والأضحية قال المصنف رحمه الله تعالى والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنظر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ذكرت في المجلس السابق أو الدرس السابق أن قصة العتب في طبعة في طبعة دار الحديث ولم أذكرها من قبل في طبعة سابقة ولكن أرسل أحد الأئمة ورقة أن قصة العتب في طبعة الغد الجديد تحقيق أبو أنس عاد المطاوع الصفحة 270 من هو اللي أرسل الورقة هذه؟ في أحد معه نسخة دار الغد طبعة الغد الجديد ها؟ في أحد معه عملة الفقه هذه الطبعة نعم ابن كثير وابن قدامى ذكره وابن قدامى أيضا في المغني <تصفيق> ليس معنى ابن كثير ذكره أنها صحيحة العلماء يقولون من أسنن فقد برئ ذمته بأن بمثل هذا احتج ياسر برهامي الحزبي التكفيري المتستر وقال ذكر ابن قدامى وذكرها ابن كثير ولو ذكر ابن كثير وابن قدامى لكن ذكر الاسناد وانها ضعيفة وابن عبد الهادي في الصالب المنكي قال قصة قصة العتبي مظلمة السند منكرة المك ان فيها استغاثة بالرسول يا خير من دفن بالقاء يعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم ليس معن أن ابن قدام ذكرها في المغنية أو ابن كثير ذكرها في تفسيره بينوا أنها لا تصح ولما جاءت هذه في التفسير قال شيخنا عبد العجين عبد الله الرجحي حفظه الله ويا ليت الحافظ ابن كثير ما ذكر هذه التفسير نعم نعم نعم العذاب الأدنى يوم بدر عند القرطبي <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> قال اليوم ابن قدام رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه باب الهدي والاضحية الهدي ما يهدى الى بيت الله الحرام من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فبعض الناس بعض المسلمين يرسل هديا الى الكعبة ويكون قد اعد هذا الهدي منذ مدة والحمد لله إلى الآن هذا في بلادنا في مصر وغيرنا بلاد المسلمين يعلمون هذه الذبيحة يضعون في عنقها شيء وربما شقوا ظهرها حتى يسيد الدم على الصفحتين ويعلمون به هذه الدابة ويرسلونها إلى بيت الله الحرام في كل عام مع الحجات وهذا سنة وليس واجبا وأما الهدي الواجب فإنه يكون بالنذر أوعد المتمتع والقارن في الحج إذا نظر الإنسان أن يهدي للبيت شيئا فإنه يجب عليه أن يوفي بالنذر لأنه نذر طاعة أما بدون نذر فهذا الهدي حكم أنه سنة ومستحب وليس بواجب قال رحمه الله تعالى والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر وهذا قول الجمهور أن الأضحية سنة ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم عيد النحر إلى ثالث أيام التشريق فالأضحية وقتها من بعد صلاة العيد في يوم النحر وأما قبل الصلاة إذا ذبح الإنسان شيئا فإنها شات لحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجزع عن الأضحية والأضحية تجزي الرجل عن الرجل وأهل بيته على الصحيح والمرأة إذا أراد أن تضحي فلها أن تضحي وحدها لا بأس وتؤجر وتثاب على ذلك لكن الأضحية الشاه تجز عن الرجل وأهل بيته وأما الإبل والبقر ويلحق به الجواميس لأنها من جنس البقر فإنها تجزع عن, عن سبعة وجاء في صيحة سبعة سبعة بيوت وجاء في صحيح البخاري أنها تجزع عن عشرة ولعل هذا اختيار فيما أذكر إسحاك بن راهوي رحمه الله سحق بن إبراهيم بن حنظلة المربي سحق بن راهوي الإمام المعروف من أمة الحديث رحمه الله ولكن الصواب أن ولكن الصواب أن هذا الحديث شاذ وأنه تجز فقط عن سبعة كما وثابت في الصحيحين وغيرهما سبعة بيوت الإبل الجمل أو الناقة والبقر والجاموس تجز عن سبعة بيوت وأما الشاة تجزئ عن بيت واحد كما سيأتي تفصيل إن شاء الله وذهب الإمام أبو حنيف رحمه الله كان الجمهور من المالكية والشافرية والحبرية على أن الأضحية سنة وذهب الإمام أبو حنيف رحمه الله إلى أنها تجب على الموسر واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول قول قوي أنها واجبة على من يستطيع ولكن الجمهور على خلافه وأنها سنة وهذا هو الأظهر والله أعلم أنها سنة وحتى على المستطيع ونا ليست بواجبة نعم قال رحمه الله تعالى والأضحية أفضل من الصداقة بثمنها نعم ولكن الإنسان يحافظ على هذه الشعيرة لأنها من شعائر الله الظاهرة ولذلك العلماء يقولون أن البادل الإسلامي تظهر فيه الشعائر الظاهرة مثل الأذان والأضحية ولذلك في بعض بلدان الكفار يحرصون على عدم ظهور هذه الشعيرة وربما يعاقبون لو أن إنسان ذبح في مكان عام الآن نحن الحمد لله لله الحمد منه كنا ننظر وينظر الأطفال معنا للأضحية وهي تذبح عند الجزار هنا وهذه نعمة يتعلم الأولاد ويحكوا في البيوت ويحكوا لأصدقائهم أن هناك شيء في الإسلام اسمه أطحية أما في بلاد كفار بلغنا في فرنسا مثلا أنهم يعاقبون من ثبح في ملأ من الناس أليس كذلك ها لإخوة الفرنسيون ها آه. لأنهم يحرصون على عدم ظهور هذه الشعائر الظاهرة لأن هذه الشعائر لها أثر عظيم في نفس وفي قوة قلب المؤمن لذلك يحرصون على إخفائها تخيل الإنسان يعيش سنين لا يسمع الأذان مثلا والعياذ بالله كيف يعيش قلبه كيف يحيى قلبه لا يسمع الأذان لا يسمع الله أكبر حيا على الصلاة حي على الفلاح نعم إحمر إليك الكفار وما أدري أظن روسيا أيضا ربما يمنعون من الأضحية في الظاهر فعنه لا مجرمون. لا يحبون الشعائر الظاهرة أن تظهر في في في دين الله وفي شريعة الله لأنهم يعلمون من شريعتنا وهم يصدقون الرسول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلو هم يعتقدون صدق محمد عليه الصلاة والسلام ولكن من ظلمهم وعلوهم يكذبونه في الظاهر مع إيقان القلب وتصديقه نعم فالأضحية قال رحمه الله والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها وهكذا العقيقة أيضا أفضل من, من التصدق بثمنها والإمام أحمد رحمه الله قال أرى أن يتكلف لها يعني بالطبخ أفضل من أن توزع نيئة وتسمى نسيكة إذا وزعت العقيقة إذا وزعت نيئة تسمى نسيكة وإذا طبخت فهذا أفضل مع جواز توزيعها نيئة والأضحية افضل من ان يصدق الانسان بثمنها ان يضحي لان فيه اظهار لهذه الشعيرة واظهار لسنة ابراهيم مع ولده اسماعيل لما امره الله عز وجل في النوم ورؤية الانبياء وحي وحق خاصة هذا خاص بالانبياء اما الصوفية فعندهم الرؤيا ايضا وحي ويعتبرون انهم يوحى اليهم من الله مباشرة بدون جبريل ذلك يقولون تأخذون علمكم حي عن ميت أو ميت عن حي يقصدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن حي وهو الله ونحن نأخذ علمنا حي عن حي يعني بينه وبين الله مباشرة لا يوجد واسطة ولا بالله هذا من ضلالهم بل حد بيحرم أن يقول إنني أهاتف الله ولا بالله وقال هذا عن المنبر مع الأسف في صعيد مصر قطع الله لسانه ولا بالله هذا ظالم بعيد والعياذ بالله فالوضحية أفضل من الصدقة بثمنها فيها إحياء لهذه الشعيرة الظاهرة وإحياء لسنة إبراهيم لما أمره الله عز وجل كما في سورة الصفات أمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل فهم وجاء بالمودية لكي يذبح ولده فقال الله عز وجل وفلينه بذبح عظيم نزل كبش من السماء من الجنة فد الله عز وجل به إبرأ إسماعيل عليه السلام وانظر إلى بل الولدين لما أمر إبراهيم ولده إسماعيل أن يأتي لكي يذبحه أبوه ماذا فعل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ولم يعتمل على قوته وذكائه وإنما قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسنم يعني لأمر الله إبراهيم وإسماعيل وهي على أن الاستسلام يكون بالعمل ليس بالكلام فقط أو الاتقاد فقط فلما أسنم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجز المحسنين وفديناه بذبح عظيم فداه الله سبحانه وتعالى لما امتثل أمر الله عز وجل فالأضحية سنة والسنة أن تذبح يعني في مكان تظهر فيه إظهارا لهذه الشعيرة ولذلك الأفضل أن نعطي المال لبعض المؤسسات لكي تشتل أضحية وتذبحها بعيدا عن أعين الناس أم تذبحها أمام الناس تذبحها أمام الناس إظهارا لهذه السنة وتقلص النية لله سبحانه وتعالى نعم نعم نعم جاء هذا جاء عن بعض العلم أن الإمام يذبح في المصلى ثم يذبح الناس بعد ذلك نعم في نعم في الصورة أحيانا فأناس في الجنوب يسمونه في الدكرة والدكية يضع الناس في كل... كل واحد كما يستطيع ويزمعون هذه الأموال يشكرونها أضاحا ثم يزمعون هذه الأموال حتى وإن لم تكن يعني تصل إلى ثمن إلى الأدكية يعني مثلاً مائة جنيه أضعاف في الصندوق ثم يجمعون الأموال ويشترون وطحيةا يربحون لا لا يوجد هذا أبداً واحد يدفع مائة جنيه يشتري بها كبش مائة جنيه ممكن البطه أغلى من مائة جنيه بعض أنواع البط الآن مسكوفي أغلى من مائة جنيه لا ولا يوجد اشتراك في الشاء أبداً ولو اشترك في في خمسة في الشاء أو اثنان في الشاء لا تسمى وطحية إنه هي شاتو لح وهذا خطأ وغالبا يكون على مثل هذه الصناديق في القاهرة أو غيرها الجهال وربما يكون بعض الجمعيات الخيرية ويقوم عليها بعض الجهال يجمعون من هذا 100 وهذا 200 وهذا 300 وهذا 50 وهذا 60 ويقولون أضحية لا لا يجد الاشتراك في الشاء والشاء أغلى من هذا المبلغ فكل واحد يشتري شاته ويدبح كيفما شاء ويضر هذه الشعير أمام أولاده وزوجه في بيته أو في مكان عام يرى الناس هذه السنة حتى سبحان الله بعض العصاء ربما ترى عليه علامات المعصية ولكن في الأضحية يواضب عليها تماما هنا عندنا في بلادنا وربما يستثمن أغلى شيء ويشتريه ويوزه ويكون شعيدا جدا أن توزيع اللحم على المسلمين شعيرة عظيمة من شعائد الله لها أثر كبير في النفس نعم <تصفيق> وأمام ما يفعله بعض الناس يعني أنه يوزع الأضحية يعني على بيته وعلى حماته بلغان في بعض البلدان على حماته شوية وهو جزء وحماته جزء، جز وهكذا لا أين هذا الفقراء يعط الفقراء يعط الفقراء والمساكين هم أحوج ما يكونون في بعض الناس ربما لا يأكل ربما لحم في بعض البلدان إلا في, يوم في أيام عيد الأطحى يوزع الفقراء نعم ولكن ربما في بعض البلدان لا يوجد فقراء أصلا يقولون عندهم يعني كل الناس يضحون يعني يقولون في ليبيا تقريبا كل الناس يضحون هكذا أو أكثرهم ها يعني قل أن تجد أحد لا يضح طبعا قبل هذه الثورات كانت البلاد فيها خيرات وفيها نعم وكان الناس عندهم أموال ويضحهم بالأموال لكن يوزعون على أصهاره و... ويترك الفقو... الفق... لا الفقراء مهم أن يوزع عليهم اللعب في هذا اليوم نعم حماته فقره ماشي لكن لا أم يفعلون مجاملة لحماتك قل لاود تذهب لحماتك لاود نعم. قال رحمه الله تعالى والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم قال رحمه الله تعالى والأفضل فيهما يعني الأضحية والهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم الإبل أكثر لأنها أكثر لحم لكن يقول شيخنا وهذه الأفضلية حيث تذبح كاملة من غير أن يشترك في الإبل أو البقر جماعة أن إذا أراد أن يذبح وحده بعيرا وهل يخ... إذا خير بين البعير والشاه فيكون حينئذ البعير أفضل أما إذا اشترك في بعير أم يذبح خروفا وحده فالأفضل أن يذبح من الضأن وحده أفضل من أن يشترك في سبع بقرة أو في سبع بعير أما إن كان سيذبح بعيرا وحده أو, أو بقرة وحده فلا شك أن هذا أفضل من الشاه لأنها أكثر لحم أكثر لحم توزع على الناس أكثر نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> النبي دبح دبح نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ذبح من ألضاء نعم عند بعضه العلم أن هذا أفضل أن هذا أفضل يعني لفعل الرسول عليه السلام والسلام نعم قال رحمه الله تعالى ويستحب استحسانه ويستسمانه نعم أن تكون حسنة وتكون سالمة من الموانع وتكون سمينة يعني فيها سمنة وفيها لحم لأن هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم قال رحمه الله ولا يجزي إلا الجدع من الضأني والثني مما سواه وثني الماعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم قال رحمه الله تعالى ولا تجزء إلا الجذع من الضأني والثني مما سواه. الجذع من الضأني ما له ستة أشهر. يعني انتهت من الستة أشهر ودخلت في الشهر السابع. كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن كما عند وسلم في صيحه وأما غير الضأن كالماعز والبقر والإبل فيجب فيها الثني والثني من الماعز ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له يا عبد الرحمن قول عبد الرحمن وسعد خمس إيه خمس سنين انتبه الابن ما له خمس سنوات والبخر سنتان والماعز ما له سنة وأما الجذعة من الضاني ما له ستة أشهر ودخل في السابع نعم وهذا السن لا بد من شرط في الأضحية شرط في الأضحية ولكن الإنسان يجتهد أن يعني إذا أراد أن يشتري من شخص يشتري من شخص أمين لأنه مع الأسف بعض التجار يأتي بشيء في السن وربما يقول أن هذا السن سنه ستة أشهر وليس كذلك دون ذلك ولكن الإنسان يتحرى يتحرى يتحرأ السن لأنه لا يجزي ما دون الجذعة من الضأن والثني من الماعز والبقر والإبل نعم <تصفيق> قال رحم الله تعالى وتجزئ الشات عن واحد يعني عن الرجل وأهل بيته لحديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به بيضحي به فقال لها يا عائشة هلمن مدية يعني مثل السكين ثم قال اشحديها بحجر يعني تسن السكين وهذا بعيدا عن الشاه بعض الناس يمسك الشاه باليد ويسن السكين باليد الأخرى والنبي عليه السلام مر على رجل يفعل ذلك قال اتذبحها مرتين لا يجوز هذا انسان يشحذ السكين وفي يده الأخرى الشاه لا وإنما يشحذها بعيدا عنها حتى يرحم هذه الشياء لأنه في الحديث إذا ذبحت فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته يريح الذبيحة حتى عند الذبح وبعض الناس باسم الجهاد والإسلام كأفراد داعش أو جهال داعش يذبحون الكف الناس ذبح الشياء وإليتهم ذبح الشياء حتى لا يساوي ذبح الشياء يذبحون بطريقة بشعة تشوه صورة الإسلام باسم الجهاد في سبيله هذا خطأ نعم قال والبذنة والبقرة عن سبع البذنة من الإبل والبقرة وكأيذع يلحق بها الجواميس لأنها من جنس البقر تجزء عن سبع لحديث جابر رضي الله عنهما نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحريبية البذنة عن سبعة والبقرة عن سبعة كما عند مسلم أيضا فالبذنة والبقرة والجاموس تجز عن سبعة بيوت عن سبعة بيوت والبيت هو الرجل وأهل بيته ولو كان إخوة يسكنون كل في عمارة كل واحد له شقة فكل منه يضحي عن نفسه طالما أنهم يعيشون كل منهم في معاش خاص به وبعض الناس يبخل بالأضحية عنده مال وعنده خيرات كثيرة ما شاء الله ولكنه يبخل عند الأضحية تراه يبخل بالمال والعياذ بالله وربما إذا جاءه ضيف عزيز عليه يذبح له عدة شياه، وهذا خطأ هذه شعيرة ظاهرة إذا هذا كس كسل عنها وهذا كسل عنها حتى ولو كانت سنة ليست واجبة لكن لو هذا كسل وهذا كسل وهذا كسل تموت هذه السنة ولا يعرفها الصبيان ولا ينشع عليها الصغار مطلوب تنشات أبنائنا على السنة هذه لا سيما السنة الظاهرة حتى يتعودوا على ذلك ففي بعض البلدان مثلا إذا رأى الطفل الصغير صاحب لحية يبكي لأنه ما تعود على هذا المنظر كل أصدقاء أبيه وجهه أصلع ليس فيه لحية لا سنعود أبناء على الشعائر الظاهرة نعم نعم لا لا لا, لا, لا, لا يضحى بالفرس ولكن يجوز أكل لحمه وليس كل ما يجوز أكل لحمه يضحى ويعقبه وأما ما جاء بعض السلف أن يجوز بالعقيقة بما دون الشاه كالدجاجي ونحوي ولعل هذا اختار ابو محمد ابن حزم الظاهري فهذا خول ضعيف لا لا حجة فيه لا قيمة له نعم نعم البقر عموما البقر يجزل لكن معروف الانسي المستأنس نعم نعم الله عالم أن هذا يعني في عينه السواد أكثر من البياض نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم لا في عيني السواد أكثر من البياض نعم ماذا معنا في خطبة أن هذا نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى ولا تجزء العور أو البين وعوارها وذي العشفاء التي لا تنقي وذي العرجاء البين وضلعها وذي المرضة البين مرضها وذي العضاء التي ذهب أكثر قرنها أو أدنها وتلزئ الجماء والبتراء والخصي ومن, شق ومن شقت أذرها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها لما بين رحمه الله تعالى عن ماذا تلزئ البخر والبدنة والشاء شرع في بيان ما يجزئ وما لا يجزئ فقال رحمه الله تعالى ولا تجزئ العوراء البين عورها أما إذا كان العور خفيفا فإنه لا يضر ولا يؤثر وإذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى ولا العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيل التي ذهب مخها من شدة الهزال. والعرجاء العرجاء البين ضلعها أما إذا كان العرج خفيفا فإنها تجزئ وأما مكسورة القدم فإنها لا تجزئ إذا كانت العرجاء لا تجزئ فمكسورة القدم من باب أولى والمريضة البين مرضها يعني مرضها ظاهر أما إذا كان مرضها خفيف فإنها تجزئ وذلك لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمرضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكثيرة التي لا تنقي فهذه العيوب باتفاق أهل العلم لا تجزئ وأما قوله العضاء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو أذنها أكثر قرنها أو أذنها فهذا فيه خلاف بين أهل العلم وكذلك الجماء التي لم يخلق لها قرن والبتراء التي ليس لها ذنب أو قطع ذنبها فالصواب أن هذه تجزئ أن هذه تجزئ والذي صح به النص كما قال الشيخ محمد بن عثيمين من المحققين من أهل العلم في زماننا أن هذه كلها تجزئ مكسورة القرن ومغطوعة الذنب وكذلك مقطوعة الأذن كلها تجزئ وكذلك الخصي وهو الذي الفحذ لقطعة خصيتيه لكي يصيبه السمن والصواب أنه يجزئ الصواب أنه يجزئ وليس الخصي عيبا يمنع من الأضحية قال ومن شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها هذا على قول ابن قدام رحمه الله والصواب أنها تجزئ والصواب أنها تجزئ حتى ولو قطعت أذنها وكذلك التي خلقت بدون قرن أو كسر قرنها بعد شرائها فيه خلاف والصواب أنها تجزئ وأن العيوب فقط أربعة ما جاءت في حديث البراء العوراء البين عرأورها والعرجاء البين عرجها والعجفاء يعني التي ذهب مخها من شدة الوزال والمريضة البين مرضها هذه فقط التي لا تجزئ وأما مكسورة القرن ومقطوعة الذنب ومقطوعة الأذن فالصواب كلها والخصي فالصواب أن كلها تجزئ <تصفيق> يقول أحسن الله لك ينقل بين الإخوة والأخوات من سورني اليكم قول بجواز مقتل الحياة في المسجد لعلة أنهن مهاجرات حواتين العلم فلا بأس في صح ذلك لا ما أقول هذا أبدا يوما من الأيام أبدا ما قلته أبدا ولكن أقول لو أن أحدا يأخذ بقول الشوكاني ومن معه من أهل العلم بجواز مكث مرأة الحائط في المسجد نقول هذا قول العلماء وأما ما من علمائنا ومشيخنا الذين درسنا عليهم أن الحائط لا تنكث في المسجد وهذا راجع بالنسبة لي وهو قول الجمهور إني لا أحل إني لا أحلل المسجد لحائض ناورين الخمرة يا عائشة طالت إني حائض لأن هذا مستقر في أنها أن أن الحائض لا لا في المسجد لكن تمر مرورا لا بأس ولذلك إن شاء الله بالنسبة للتحفيظ المعلمة التي يكون عندها هذا العذر سيكون الدراسة إن شاء الله يومها في المركز ونرتب هذا إن شاء الله. <تصفيق> <تصفيق> كما سبق أن عذاب أن القبر أو المنازل الأخرى يعذف فيه عصاة الموحدين كما سمعت في حديث الممام والذي لا يستبرع ولا يستنزه من بوله ليس هناك مانع. يقول أحسن لكم كيف ننصح من هو مأخوذ بوساوس الشيطان وحينما ينصح أن يخاف عليه أنه مأخوذ بالوساوس يتعوذ بالله ينكر على الناصح ويغضب ويرى أن المنصوح يتأذى من هذه الوساوس في دينه كيف ينصح لا على المنصوح الذي ينصح بترك وساوس الشيطان أن يتقي الله عز وجل وأن يقبل النصيحة لأن رفض النصيحة ليس من سمات المؤمنين المؤمن يقبل النصيحة يقبل النصيحة والوسوسة هذه داء خطير انسان إذا وسوس في موضوع التنزه من البور والغائط أو في الصلاة صار عنده وسوسة ربما يأتي اليوم الذي يترك فيه الصلاة قد رأيت أحد أحدهم وكنا في صلاة التهجد ونزلت أتوضى ونزلت أتوضى وتوضأت وانتهيت هو ما زال يغسل كف يدي هكذا يضع الماء تحت كل شعر في يدي هكذا تنتهي من الوضوء تدخل الخلاة وتتوضى تنتهي وهو لا يزال يغسل يدي وربما تفوت صلاة الجماعة الفريضة وهو لا يزال يغسل يدي وهذا غلط ذلك علماء يقولون في قضاء الحاجة إذا اخشوشنا المحل خلص تم التنزه من الغائط والبول يغسل ويقوم بسرعة لاجلس بعض الناس يمكث ساعة كاملة او اكثر في قضاء الحاجة وهذا من وساوس الشيطان وابن القيم رحمه الله له كلام في هذا في غنث اللفان من مصير الشيطان ذلك ابن الجوزي او الفرج في ذم الموسوسي فالوسوس هذه داع الانسان يتركها وذلك اذا شك الانسان في العبادة بعد انقضائها لا شك وهو موسوس لا يلتفت لهذه الوسوسة إذا شك بعد الصلاة لا يلتفت لهذه الوسوسة وبعض الناس عنده وسوسة أيضا في العلم يبدأ هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل وهنا قليل, وهنا قليل وفي الأخير تجده لا يحصل شيئا لا لا يوسوس لا يوسوس يستعين بالله ويخلص النية لله عز وجل ويشهد في اتباع السنة وسوف يعينه الله عز وجل ولأن الله وعد بذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين ومن أدواء الموجودة الآن أن بعض الحدادية لو تكلم في بعض العلماء بعض الطلاب يبدأ يدخل يفتش على الشبكات على هذا العالم مثلا يعني بعضهم مثلا تكلم في الشيخ رسالة مثلا من الحدادية فيدخل يبحث وراء هل كلامهم صحيح أم لا؟ أنت غير مطالب بهذا. والعصا أنك ترد كلام هؤلاء وترفضه وأنهم كذبوا وأنهم خونة وهكذا. فالإنسان لا يتبع ولا يكون موسوسا. وإنما يستعين بالله ويخلص النية لله مع تحري الحق والصواب وسوف يعينه الله عز وجل. هذا نفس السؤال. يقول ما حكم غسل الميت أو تغسيل الميت حكمه فرض كفاية تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فروض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين إذا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه كلها فروض كفاية يسأل عن الحديث خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقه وهذا على ظاهره إنسان إذا كان في الجاهلية وذاق شر الجاهلية وإذا استقام على الدين وتعلم بشرط أن يفقه الدين يكون تدينه على علم وبصيرة لأن الخوارج وهذا كثير فيهم تجد أحدهم كان فاسقا ضالا وربما كان كافرا منحرفا ثم يسلم على غير بصيرة وعلم قيده ينحرف بالبدعة يخرج من الكفر والضلال مثلا إلى البدعة إلى البدعة ولذلك كما ذكر ابن بطر رحمه الله في الإبانة وغيره من العلماء من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة الشاب عنده حماس والأعجمي ربما لا يفهم بسبب العجم في لسانه في اللغة من توفيق الله سبحانه وتعالى له أن يوفق في بداية أمره إلى صاحب سنة فيعينه على السنة يقول شخابك الله فيك هل يجوز للمسلم أن يستدين لكي يضحي علما أن أغلب العوار في بلدنا إذا لم يضحي يكون مستحيا وبعد ذلك عيبا وعار لا أما يستدين من أجل العيب والعار فهذا لا قيمة له لا لا يستدين لأنه عيب وعار لا أما إن كان عنده مال سيأتيه مثلا ولا يضر نفسه بهذا الدين إن استدان ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله لا مانع عن يستدين لكن ليس واجبا عليه من أجل لكن لو استدان لأن عندي لي مال عند شخص وسيأتين بعد العيد بعد وقت الاضحية بعد ايام التشريق الثالث عشر منذ الحجة بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وسيأتيني مال فلا مال عن السدين من اجل اداء هذه الشعيرة في وقتها يقول حياكم الله يا شيخانه هل يجوز تدرس مدسة الازهار ما هي مدسة الازهار ماذا قال العلماء في صلاة التسابيح صلاة التسابيح ذهبت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنها ليست من السنة بل هي بدعة وذهب الشيخ الألبان رحمه الله إلى أنها من السنة والعمدة في ذلك القول, القول بالنكار في حديث العباس بن عبد المطلب لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا عما على أمنحك ألا أحبوك وذكر له أنه يصلي ركعتين في كل صلاة كم تسبحة وكم تحميد وكم تكبرة فهذا استنكره العلماء منهم الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله وقالوا هذه الصلاة على غير هيئة الصلاة المعروفة وبعض علماء منهم الشيخ الألبان رحمه الله يرى أنها سنة والمعتمد بالنسبة لي والراجح بالنسبة لي أنها ليست من السنة وأن القول بأنها بأن الحديث هذا شاذ أو فيه نكارة هو الصواب إن شاء الله وعليه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماعة الشيخ الباس ومع ذلك إذا أخذ إنسان بقول الشيخ الألباني فله ذلك ولكن لا يفعل ما يفعله بعض العوام من أنه يصليها جماعة جماعة لكن لو صلىها وحده وإن شاء ولان على قول بعض العلماء لا لكن لا تصلى جماعة يسأل عن رؤية المرأة عبر الإسكايب إذا خير بين أن يرجع إلى بلاد الكفار وأن يراها عبر الشاشة والله أعلم أن الأهون أنه والله أعلم نرجو أن يكون هذا صوابا الأهون أنه يراها عبر الشاشة أفضل من رجوعه بذلك، لماذا؟ لأنه إذا رجع بذلك فار سيرى البلاء كله ليس عبر الشاشة وإنما في في الواقع أمامه، عبر ها؟ عبر العسير ما هو العسير؟ عبر الهواء نعم في على الأرض سيرا في ال الحقيقة ليس في الشاشة، فيرى ما يجوز له رؤيته ولكن ينتبه بعض الإخوة يتنعم. يعني يا فلان رأيت ولي أمره يقول له رأيت البنت نعم أعجبتك نعم قبلت نعم طيب جزاك الله خير متى نعقد يقول أنا أريد أن أرى مرة أخرى لماذا ترى خلاص إذا رأيتها مرة وأنت وافقت عليها خلاص الحمد لله إذا وافقت عليها خلاص الحمد لله أما إن كنت لم, يعني لم تقع في قلبك لم تحصل أدنى بينكما كما في الحديث انظر إليها فإنه أحرى أن بينكما لك أن تنظر حتى تحصل أدنى إذا حصلت الأدنى والألفة بينكما خلاص إنت ألم نعم لا هذه يعني الصورة هذه لأن قد يعطونك صورة أختها وتكون أختها أجمل منها تأتي في ليلة الزفاف وحينما تدخل بها ترى إنسان أخرى وهذا وقع يعني كان عندنا في مصر هنا ممنوع الرجل يدخل بالمرأة ولا يراها أبدا لا يمكن أن يراها يعني قبل الستينيات سمعنا من أبائنا أنه لا يمكن كان يتزوج أمك مثلا ولم يراها أبدا قبل الدخول هذا يعني هذا مخالف للسنة لكن الناس كان عندهم عندهم حمية وكانت المرأة قبل خروج هذه الفاسقة صفية زغلول وهدى شعراوي وخلعهن خلعهم الحجاب في ميدان التحرير كانت المرأة لا يمكن أن تخرج كاشفة الوجه وإن كانت لا تلبس الجلباب ولكن تأتي بملاءة وتغطي كل بدنها لا تخرج إلى الشارع وكان هذا وإن كان عادة لكنه كان شيء يعني كان هناك تسطر عند النساء بل يقولون أن المرأة إذا الرجال تلصق بطنها بالجدار حتى يمر الرجل الآن الله مستعان لو فعلت المرأة هذه يقول متقلفة اكشف على ابنتك لأنها مريضة نعم موجود فين ها في الوادي نعم ما معنى عندما يذكر تعريف علم الرجال يعني الطبقة إذا قال من السادسة يعني من الطبقة السادسة يقول حفظكم الله شيخانا أحيانا نصل المغرب بعد ربع الساعة ليس من السنة أن نعجل هذه الصلاة نعم من السنة تعديل بصلاة المغرب وأرجو من الأئمة وفقهم الله في المغرب خاصة أن يعجل يعجل الإمام ويبكر به حتى أن الصحابة كانوا يصلون المغرب ويرجع حلم إلى بيتي يبصل موضع نبله فمن السنة تعجيل في صلاة المغرب نعم جاء في الحديث أن حامل القرآن يلبس تاج الوقار يوم القيام نسأل الله من فضله يقول هذه البلد التي تتولى حكومة تحكم بغير الشريعة كالمغرب والمصر والسنغال وعليها ليس البلد الإسلاميين على قول الشيخ الفوزان يعني أن البلد تعلو أحكام المسلمين لا الشيخ الفوزان يرى نفسه يرى أن مصر بلد إسلامية والمغرب بلد إسلامية فهؤلاء العلماء يرون أن هذه البلدان بلد إسلامي ويستنكرون ما يقع فيها من خروج ومظاهرات ورال لنكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم